وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وهو القائل يا أيها الذين آمنوا اتقى الله والتنظر نفس ما قدمت لغد وَثِقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ عِبَادَ اللَّهِ أُمَّةَ الإِسْلَامِ فِي الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ كَثِيرًا مِنَّا يَنْظُرُ إِلَى السُحُبِ وَيَسْمَعُ زَمْجَرَةَ الرَّعْدِ مُنْتَظِرِينَ نُزُولَ الْمَطَرِ يسال بعضنا بعضا عن وقت دخول الوسيل طمعا في الخير كان بعض الصالحين يرى الغيوم السوداء ثم يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم على امه لا تعرف شيئا عن شؤونها لقد تقرحت اكباد الصالحين كمدا مما يجري في الارض المباركه في فلسطين الحبيبه ان منظر الطفل ذي الاعوام ال12 وهو يلفظ روحه الطاهره البريئه وتسيل دماؤه التي ستبقى شاهدا على تفرج عالم باكمله على مآسات لا تصدق ان هذا المنظر من الصعب ان ينسى وان كل نفس مؤمنه ابيته الحره حق لها ان تتساءل الى متى هذا الذل وماذا بامكاننا ان نفعل نصرة لاخواننا الفلسطينيين ومتى ياتي الوقت الذي يخل بين المسلمين وعدوه ليس يشفى الله صدور قوم مؤمنين نعم ايها الاخوه المؤمنون انه امر مؤلم وحدث مفزع لكنه ليس الاول ليس الاول في عصر الاهانات ليس الاول في عصر الخيانات ولن يكون الاخير ما دامت امه الاسلام غارقه في تبعيتها لاعادائها الى متى تستمر عمليه التجهيل المتعمد لهذه الامه الى متى تغطى سوئات الاعداء من المسؤول عن سيلان الدماء من المسؤول عن انين الشهداء من الذي سيوقف هذه المهازل من سيضمد جراح المصابين برصاص الغدر اليهودي من يصدق من يصدق فئات قليله من اخوه القردة والخنازير يسومون امه تزيد على ال1000 مليون سوء العذاب نعم انه يجب ان يعلم ويقال بصراحه ان هذه الامه لم تمكن اصلا من مواجهه اليهود ولم يمكن كثير من الذين تسيل دموعهم شوقا الى الجهاد في سبيل الله لم يمكنوا من اظهار حقيقه جبن اليهود واعوانهم لا بد للامه ان تعلم ان الهزائم المتكرره المعاصره على يد يهود كانت هزائم انظمه وليست هزائم شعوب كانت هزائم لرايات جاهليه ولم تكن الرايات في يوم من الايام رايات اسلاميه واذا علم السبب بطل العجب ايها الاخوه المؤمنون ان دوله اليهود تمارس اليوم انواعا من الاستفزاز الاستفزاز لجميع المسلمين على مر ان ومسمع من العالم كله وبمباركه من الصليبيين الغربيين ان دورهم وهم قله مع هؤلاء المجرمين من اخوانهم الصليبيين انه دور الثعلب مع النمر يقال في الاساطير ان الثعلب زعم ان الوحوش تهاب كما تهاب النمر فكذبه النمر في هذا فقال الثعلب ويمثل اليهود اليوم فقال الثعلب البرهان ان تسير معي في الغابه وترى بعينك كيف تفر مني كلها فسار النمر معه وكلما مر على حيوان انهرب منه لا من السعلب والسعلب يقول هل صدقت الان وهكذا اليهود مع ما يسمى بالنظام العالمي الجديد ومع مجلس الامن ومع هيئه ام ومع الشرعيه الدوليه لقد انزل الله القران مفصلا مبينا لما جبل عليه اليهود من كفر وعناد ولؤم وخسه وغدر وخيانه للعهود والمواثيق مما جعلهم منقوتين ملعونين مغضوبا عليهم لا تجد في كتاب الله تعالى امه قال الحديث عنها ساهده من الامه الخبيثه فضح الله خبايا نفوسها وخبث طواياها وعداوتها للعالمين اجمعين وحقدها خاصه على اهل الحق في كل زمان ومكان فذاؤوا بغضب على غضب ولعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم كما لعنوا على لسان داوود وعيسى عليهما السلام ومما بكره الله في القرآن أن اليهود ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا إذا مد إليهم حبل المساعدة بعض الخونة من أمثالهم فقال تعالى ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ومن المعلوم أن اليهود شرزمة قليلون لكنهم لنا أعلمون لغائض ثمن الذي مد لهم هذا الحبل انهم اخوانهم النصارى الذين هم صهاينه اكثر من الصهاينه ويهود اشد من اليهود ومع ذلك فهم قاده النظام الدولي الجديد وساده العالم في مرحله ما بعد الحرب البارده كما يسمونها فهم يلبسون جلود النصارى على قلوب اليهود ويجتهدون لاطفاء نور الله تبارك وتعالى واخلاف وعده ورفع ما خفض الله وخفض ما رفع الله واعزاز من اذل الله واذلال من اعز الله ينصرون التلمود على القران ويعاونون قتله الانديه على ورثه الرسالات وسار في ركابهم من المنتسدين الى الاسلام يهود من يهود العرب أذناب عميلة وفئام ذليلة إلا من رحم الله إن سلخت من دينها وتفرت بوعد ربها وكذبت خبر رسولها صلى الله عليه وسلم واستحوذ عليها حب الدنيا فتجدهم أحرص الناس على المصالح الدنيوية ولو تحت أقدام اليهود نسأل الله العافية أيها الإخوة في الله إن أول خطوة لرفع الذل عن أنفسنا وعن إخواننا المسلمين هو ان نكون على بينه وان يكون عندنا الوعي المطلوب المبني على شرع الله والفهم الصحيح لا السقين لما يراد بما نحن أمة الإسلام إنما يسمى مسروع السلام إنما يسمى مسروع السلام لم يأتي نتيجة لتغير الظروف الدولية كما يقولون والحسار مرحلة الحرب الباردة كما يصور ذلك الإعلام الغربي وأزنابه من وسائل الإعلام العربي إنما يسمى عملية السلام إنما هي عرض من أعراض التغير الأساسي للخطة الصهيونية للسيطرة على العالم كافة والمنطقة الإسلامية خاصة إن هذه الخطة ببساطة قد تغيرها من فكرة إقامة دولة إسرائيل الكبرى إلى فكرة أخرى أما الفكرة القديمة فقد اضطر اليهود إلى تغييرها لأن دولة اليهود وجدت نفسها بعد 50 سنه من قيامها عباره عن مركب من المتناقضات وكائن غريب في محيط من العداوات فعلى المستوى الامني لم تنجح دوله اسرائيل في السيطره على محلتها من ارض فلسطين المباركه فكيف تسعى لمزيد من الاراضي وان لبنان التي هي اضعف الجيران وابعدهم عن العدوان ظلت مصدر قلق وإذ عاش حتى بعد السياحها المعروف. المعروف أما المشكلة السكانية فهي تشكل أعمق المشكلات وأبعدها تأثيرا فكثير من اليهود لم تخدعهم الوعود معسولة ممن يعيشون خارج الأرض المباركة لم يسل لعابهم للإغراءات البراقة للهجرة إلى أرض مباركة تعجب بالمشاكل الاجتماعيه من اختلال الامن الى الطبقيه المقيت الى التناحر الحزبي وكل ذلك مصداق لقول الحق تبارك وتعالى لا يقاتلونكم جميعا الا في قرن محصنه او من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ان تجربه اسرائيل في ال50 سنه الماضيه اظهرت انها اعجز ما تكون ان استئصال المقاومه بنفسها فعمدت <تصفيق> الى عملاءها الذين تولوا سحق الفلسطينيين في اماكن عديده معروفه لمن يفقه الاحداث ويقرا التاريخ الذي لم يزور ان اسرائيل تنظر الى ما يسمى بعمليه السلام على انه خيار لا بد منه نعم ان الذي يبدو في الظاهر ان المهرولين الى السلام هم العرب ولكن ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويؤذيك بالاخبار من لم تزودي ان العرب اصلا متى كان لهم خيار حتى يقال ان السلام هو احد الخيارين لهم والله المستعان ان الفكره الجديده لاسرائيل هي ان تضع يدها في ايدي عملائها ولو تنازلت عن بعض مخططاتها ثم ان اسرائيل كي تقنع الانسان الغربي المسكون بالديمقراطيه وحقوق الانسان لا تستطيع ان تظل تكله عسكريه وسجلا كبيرا الى الابد ان اليهود يريدون فتح الحدود الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه الى ان يصبح يهود اسرائيل في الشرق الاوسط فاليهود نيويورك في امريكا وتصبح ثروات المسلمين ركازا لهم وجامعات المسلمين ومؤسساتهم الثقافيه اوكارا لفكر اليهود وحواجزهم تزول كلها وتريد ايضا ان تكون حواظر المسلمين كلها مخصصه مخصصه لتسويق بضائعهم ويصبح عامه الشعوب العربيه عمالا تابعين لخدمه انجس الناس وهم اليهود هذا هو هدف السلام هذا هو هدف السلام المزعوم نجم اغفلوه ومهما قنعوه وان شرح هذه المساله يطول لكن اللبيب بالاشاره يفهموا عباد الله ان الحديث عن الحقوق المشروعه وعن القرارات الدوليه الذي استنزف ويستنزف من الاعلام العربي ما يملأ البحار لم يجد اذنا ولا بعض اذنا كتلك التي اختفتها انتصابات التجاره لانها لغه القوه ولا كانت بالحضاره انها لغه القوه رايات الجهاد بهذه اللغه وحدها يسحب الكفر ابيال الهزيمه وتنحني هامات الخواجات امام مجموعات قليله من الصادقين وليست امام جيوش دوليه وان اي خطاب لليهود وعن قالهم لا يستخدم هذه اللغه هو لغو من القول وزور من العمل ان الغرب الذي يجرد الجمهور الجمهوريات الاسلاميه بعدما كان يسمى بالاتحاد التوفيقي ان الغرب الذي يجرد الجمهوريات الاسلامية من سلاحها النووي ويكدسه بيد روسيا الارتوذكسية بل يزدد ويرغي الى اشرت دولة عربية سلاحا من الصين مثلا انه لا يرى باقل من ان نصبح نحن المسلمين خدما بين يديه كتلك الصورة التي نشرتها الصحف الغربية في يوم من الايام نشرت بعد السقوط الغربيه خوره للمسلمين وهم يمسحون حذاء رئيس حكومه اليهود هذا هو تصورهم ان كل ما حدث يا عباد الله ويحدث هو بقدر الله الذي لا يرد وله فيه الحكمه البالغه مهما مهما الهمه الخطوب وساءت الاحوال وسالت الدماء كسر هداء والدرخه طيب سيبطو قد سيبون باذن الله رمزا للبطوله وشاهدا حيا على خيانه الخائن وجبن الجبان ولفاق المنافق واننا معشر المؤمنين لن نغير يقيننا لحظه واحده ان النصر للاسلام وان شيد يهود ومن وراء يهود انه كيد هابط كيد خاسر باذن الله نحن متيقنون أن قدر الله لا شر فيه محظى وأن المكر السيء لا يحيط إلا بأهله وأنه ما من نحنه أصابت الإسلام إلا وهي متضمنة لمنحة إلهية الكبرى ولو لم يكن فيما حدث ويحدث من نصرة للحق واستبامة لسبيل المجرمين إلا سقوط أقنعة الزيت والنفاق التي ظلت عقودا تضلل الأمة وتمتص طواها وتستأصل رايات الجهاد كل ذلك باسم قضية فلسطين لو لم يكن الا ذلك لك فانا والله عباد الله ان انتفاضة الشعب الفلسطيني تثبت ان في الامة طاقا وإن كانات كبيرة تستطيع فعن الكثير إن شاء الله إن أحسن استغلها وتوجيهها وإن مدعي العجل أمام التفوق الصهيوني مخدوعون وخاذعون وإن العدو لا يرضخ إلا لمنطق القوة وإن طاولة المفاوضات هي عنوان الاستسلام وتخبير الشعوب وتثبت الأحزاث الأخيرة أن للجماهير الإسلامية عاطفة جياشة لكنها مع الأسف في كثير من احوالها بلا وعي ان الثوره عند تهديد لجدران المسجد الاقصى يجب ان تكون اكبر عند تعطيل كتاب الله وتعطيل سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب ان تكون اكبر اذا ريق اي دم مسلم وعلى يد اي مجرم ادو للاسلام والمسلمين ان حرمه المسلم اكبر عند الله من حرمه بيته الحرام ايها الناس ان قضيه فلسطين مليئة بالملفات التي لم يتيسر لكثير من المسلمين إلى الآن أن يقرأوها بوضوح وبجلاء دون خلط ودون غش ودون تلبيس وإن الأمة إذا استمرت في انغماسها في ملذاتها وتجاهلها لقضاياها المصيرية فإنها لن تخرج من حفرة إلا لتقع في هاوية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم